الحمد لله الذي من علينا ع ب ن ع م ة العلم وشوفنا به و ف ق ه ن ا فيه الحمد لله الذي جمعنا على كتابه وعلى س ن ة نبي ه صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و اليوم إ ن شاء الله تعالى معنا الحديث الثامن والعشرون من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع من متن ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة ل ل إ م ا م أ ب ا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الحديث حديث عظيم وعليه كثير من أ ص و ل ا ل س ن ة وفيه توضيح ل أ م و ر ك ث ي ر ة في القديم والحديث ا وهذا ل ح د ي ث قد رواه ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن س ا ر ي ة وهو أ ب ي نجيح العرباض بن س ا ر ي ة رضي الله عنه الصحابي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا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 وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هكذا ذكره ا ل إ م ا م النووي رحمه الله في ا ل أ ر ب ع ي ن وهذا الحديث اتفق أ ه ل العلم على أ ن ه صحيح بمجموع الطرق وكما بين ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله ب أ ن ه حسن صحيح و إ ن كان بعض أ ه ل العلم اختلفوا في م ا ر و ا هذا الحديث عن العرباض لكن كما قلت أ ن ه صحيح إ ن شاء الله هذا الحديث كما بينت فيه إ ش ا ر ة إلى ا ل ا ا ع ض كما قال العرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله م و ع ظ ة وعظنا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم م و ع ظ ة والوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب والترهيب أ و هو التذكير ب ا ل أ م ر والنهي فالنبي صلى الله عليه وسلم من حبه في صحابته رضوان الله عليهم وخوفه عليهم وعلى أ م ت ه دائما كان يعظهم ويذكرهم وينبههم فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم في الصباح كما أ ش ا ر بعض الشراح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم على فترات لا يكترث عليهم ولا يكثر عليهم م خ ا ف ة ا ل س ا م ة حتى لا يمل ل أ ن ا ل إ ن س ا ن بطبعه يمل إ ن طال مجلس في ذكر أ و خ ط ب ة ل ل ج م ع ة أ و غير ذلك ربما مل ا ل إ ن س ا ن وضاق صدره لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن للوعظ أ و ق ا ت وله م د ة لا يجوز لها أ ن تطول حتى لا يمل المستمع وحتى تؤدي الغرض منها فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة وجلت منها القلوب أ ي خافت منها القلوب و ت أ ث ر ت واضطربت وذرفت منها العيون وذرفت منها العيون وكما قال الله تبارك وتعالى إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم والله تبارك وتعالى تكلم عن أ ص ح ا ب القلوب ا ل و ج ل ة كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى ا ل ت ع ا ظ يسبب الخشوع كما قال الله عز وجل أ ل م ي أ ن ي للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فكانت م و ع ظ ة فيها خشوع ل ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ت أ ث ر ت قلوبهم ووجلت وانتبهت وذرفت ا ل أ ع ي ن بالدموع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه لهم فقلت اي العرباض رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله ك أ د ن ه ا م و ع ظ ة مودع ف أ و ص ن ا ن ر ى ك رسول الله صلى الله عليه وسلم توصينا و ك أ ن ك تفارقنا بعدها ف أ و ص ن ا ب و ص ي ة لا نشقى بعدها ونعرف الطريق المستقيم فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم و ل أ ن م و ص ع ظ ة المودع دائما تكون ب ا ل غ ة ق و ي ة م ج ت م ل ة على كل شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم فقال يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع ف أ و ص ن ا فقال أ و ص ي ك م بتقوى الله أ و ص ي ك م بتقوى الله والتقوى هي التي تكفل ل ل إ ن س ا ن ا ل س ع ا د ة والله تبارك وتعالى ذكر التقوى في كثير من آ ي ا ت ه و أ و ص ا ه م النبي صلى الله عليه و سلم كما قلت ل أ ن ه حريص عليهم رحيم بهم دائما يوصيهم بالخير و أ ع ظ م ما يوصي, يوصي به النبي صلى الله عليه و سلم تقوى الله عز و جل ل أ ن بالتقوى يصل الخير فقال ا و ص ل ك م بتقوى ا ل الله عز وجل والتقوى هي أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل أ و ا م ر ه واجتناب نواهيه وهذا حق الله عز وجل أ ن تفعل ا ل م أ م و ر ا ت وتنتهي عن المحذورات والله تبارك وتعالى أ و ص ى بذلك في كتابه وقال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و إ ي ا ك م أ ن اتقوا الله وعلى المؤمن إ ذ ا سمع ذلك أ ن يقول سمعا و ط ا ع ة ثم قال أ و ص ي ك م بتقوى الله والسمع والطاعه واذكر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينصح أ ص ح ا ب ه بالتقوى ويذكر لهم أ ن التقوى ويشير إ ل ى صدره ويقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا وليس هناك فرق بين أ ح د إ ل ا بالتقوى وما يعلم ذلك إ ل ا الله وقرنا او اتبع بالتقوى السمع و ا ل ط ا ع ة والسمع و ا ل ط ا ع ة ل و ل ا ة الامور اي ان نفعل ما ي أ م ر و ن ن ا به من فعل الخيرات والامر بالمعروف وننتهي عما ينهون عنه ل أ ن في ذلك مصالح العباد والبلاد والله تبارك وتعالى قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم فكل من يتولى أ م ر ا فهو ولي أ م ر ويجب السمع والطاعه له إ ل ا في م ع ص ي ة الله عز وجل ل أ ن الله تبارك وتعالى أ م ر بطاعه من يامر بشرعه, أمر بطاعة من يأمر بشرعه ثم أ ت ب ع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله و إ ن تأمر ع ل ي كان م عبد أي وإن ك ا ل أ م ي ر الذي عليكم عبدا فاسمعوا له و أ ط ي ع و ا ما ذ ا م يسير على شرع الله عز وجل و ا ل أ م ر هنا في كلام أ ه ل العلم دائما هو ما جاءت به النصوص واتبع, واتبع ذلك أ ه ل العلم جميعهم وهذه تنبئ أ ن الدين ليس بمظاهر وليس بحسب وليس بنسب وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم و إ ن ت أ م ر عليكم عبد وجاءت في روايه ة ح ب ش ولو استعمل عليكم عبد حبشي تسمعوا له و ت و ط ع و ه لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفوضى التي نراها الان آ ن من ل خ ر و على و ل ا ة ا ل أ م و ر والطعن وتكلم من ليس من أ ه ل ه أ ن يتكلم ثم اتبع بعد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا وهذا الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الفرق وتكلم وتكلم من ليس أ ه ل ا أ ن يتكلم وظهور الفوضى وغير ذلك فقال فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اي للصحابه رضوان الله عليهم من كان يعيش بعده اي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سيرى بعد ذلك الاختلاف وظهر ذلك في ب ق ي ة عصر ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لذلك أ م ر باتباع الخلفاء حتى يتمسكوا بالهدي الصالح والسبيل السوي فقال فعليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من ب ع د عضوا عليها بالنواجذ عندما حدثت الفتن وظهرت الفرق من الخوارج و ا ل م ر ج ئ ة و ا ل م ع ت ز ل ة وغير ذلك بعد لابد القرون الأول لابد لنا أ ن نتمسك ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه وكانت أ و ل ف ر ق ة خرجت أ و ظهرت هي ف ر ق ة الخوارج وكان أ و ل ه م ذو ا ل خ و ي ص ر ة الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل صلى الله عليه وسلم ثم ظهر بعد ذلك وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه وظهور الفرق و ا ل س ب ئ ي ة وغيرهم ظهرت الفوضى ودخلوا من ليسوا ليس بمسلمين في ا ل إ س ل ا م ليعكروا صفو ا ل إ س ل ا م على المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أ خ ب ر ه الله بذلك ب أ ن ه سيحدث اختلافا من بعده ف أ م ر بالتمسك ب ا ل س ن ة ف أ م ر ب ا ل ت م س ك ب ا ل س ن ة و هي س ن ت ه صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و أ ي ض ا س ن ة ال أ ص ح ا ب رضوان الله عليه م و هذا دليل منه صلى الله عليه و آ ل ه و سلم أ ن س ن ة ا ل ص ح ا ب ة ي ع م ل بها و ن س ي ر علي ها و لا ترد إ ل ا إ ذ ا كان هناك نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا بخلاف ذلك لذلك قال فعليكم بسنتي و ا ل س ن ة هي ا ل ط ر ي ق ة كما في ا ل ل غ ة وتطلق على سنة حسنة وسنة سيئة أي طريقه ح س ن ة وطريقه س ي ئ ة أ م ا إ ذ ا أ ف ر د ت أ و أ ط ل ق ت ع ا م ة فيطلق بها أ و يراد بها س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمونها قديما العقيدة إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يتكلموا في ا ل ع ق ي د ة أو مسائل ا ا ل ع ت قالوا د ق ا هذه هي ا ل س ن ة ل أ ن ه ا وحي من عند الله عز وجل وهي م ف س ر ة و م ب ي ن ة للقران آ ن لذلك ع ر ف ه أهل أ رحمهم الله العلم ب ه الله عليه ا ما جاءنا النبي كل صلى وسلم من قول أو فعل من أو عن تقرير أو أو أ و ص ف ة خ ل ق ي ة أ و خ ل ق ي ة هكذا ا ل س ن ة فعليكم أ م ر من النبي صلى الله عليه وسلم أ ي فرض عينيا على كل إ ن س ا ن أ ن يتبع ا ل س ن ة ومن ترك ا ل س ن ة وخالفها قال الله فيه فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم فتنه ة أو ت ص ي ب م أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م فعلينا التمسك ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها وباعتقادها وبالتحدث بها و ا ل إ ق ر ا ر عليها وحفظها هكذا نكون قد عملنا ب ا ل س ن ة وسموا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة بذلك ل أ ن ه م متمسكون بها سموا ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه م اجتمعوا على ك ل م ة و ا ح د ة وسموا أ ي ض ا ب أ ه ل ا ل س ن ة ل أ ن ه م متمسكون ب ا ل س ن ة ف أ ص ب ح و ا هم أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فعليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من ب ع د والروايات في ذلك ك ث ي ر ة حتى لا نطول حتى لا يطول وقت الدرس فلا ح ا ج ة لذكر كل الروايات لكن ا ل ع ب ر ة هنا بالمعنى الذي أ ر ا د ه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ففي قوله فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين الخلفاء المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ والنبي صلى الله عليه وسلم بين وحذر من الافتراق و أ م ر بالاجتماع والتمسك بالهدي الصالح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 قال ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي هذه س ن ة الذين يريدون أ ن يخرجوا من كل هذه الفرق يتبعون س ن ة النبي و أ ص ح ا ب ه لذلك ذكر صلى الله عليه وسلم سنته و س ن ة أ ص ح ا ب ه فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي علينا التمسك بها والسير عليها واتباعها وسنه ا ل ص ح ا ب ة كما ذكرت أ ن ن ا نعمل بها وكان السلف ا ل رضوان الله عليهم ك ا ل إ م ا م مالك رحمه الله يقدم فعل ا ل ص ح ا ب ة أ و عمل أ ه ل ا ل م د ي ن ة على الأحاريث الآحادية و ا ل ع ل ة في ذلك بقوله أ ن ه م أ د ر ى بالوحي و أ ع ل م ل أ ن ه م ع ا ص ر ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ونجد في كثير من الأمور نتابع دائما س ن ة ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ولنظرنا الى كبار ا ل ص ح ا ب ة ك أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا نرى لهم سنن ثبتت عنهم م ض و الله عليهم مما قد فعله كثير منهم من قتل أ و م ح ا ر ب ة مانع ا ل ز ك ا ة والمرتدين ومن إ ق ا م ة التراويح ومن بعض ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى التي ذكرها او فعلها هؤلاء ا ل ا ي م ا الكبار فسنتهم س ن ة لنا ويراد بالمهديين هنا الذين هدوا اي هداهم الله تبارك وتعالى لطريق الحق عضوا عليها بالنواجذ وهي تكون أ ق ص ى الاضراس وهي ك ن ا ي ة عن ش د ة التمسك فقال عضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ومحدثات ي ا ك و م الامور أ أي م و ر ل أ ا ل م ب ت د ع ة التي ليس لها أ ص ل في كتاب الله ولا في شرع رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هنا من الابتداع الذين يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى البدع الكثيره فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها تحذيرا شديدا والحديث المشهور في ذلك حديث أ م ن ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد و ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أحدث رد في فهو ليس هذا ك ل ما أ ح د ث في الدين فهو مبتدع ما دام دليل ليس له دليل شرعي فحذر من البدع بعد إ ث ب ا ت ا ل س ن ة و ا ل ح ظ عليها كما مر في ا ل ح ر ي ث عليكم بسنة و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر فبعد ا ل أ م ر بالتمسك ب ا ل س ن ة البعد عن البدع وهذا لا بد منه ل أ ن المتمسك ب ا ل س ن ة لا يقع في ا ل ب د ع ة والمتمسك ب ا ل ب د ع ة لا يدخل ا ل س ن ة ولا يطبقها ف إ ن أ و و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة ف إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة كل ما حدث أ و أ ح د ث في دين الله تبارك وتعالى بلا دليل شرعي أ و ليس له أ ص ل معلوم عند السلف رضوان الله عليهم فهو بدعه وهذه البدع كلها ضلالات ولا ع ب ر ة بمن ينادي بتقسيم البدع إ ل ى ب د ع ة ح س ن ة و ب د ع ة س ي ئ ة فهذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أ ن ا ل ب د ع ة كلها ضلال وليس هناك تقسيم لما قد زعمه البعض في البدع ة لشهواتهم وضلالهم ا ل ب د ع ة هي البدعه فالذي يحدث في الدين يتهم النبي صلى الله عليه وسلم يتهم ا لان ن ب ي صلى ل ل عليه وسلم ه ب أ ه لم يكمل النبي ش ر ي ع ة ل أ ا ل ن صلى الله عليه وسلم أ خ ت م الله به ا ل ش ر ي ع ة فلسنا نحتاج إ ل ى هذه الزيادات في الدين كما فعلت ا ل ك ر ا م ي ة وهي ف ر ق ة ض ا ل ة يكذبون للنبي وليس على النبي عندما سئلوا لماذا تكذبون قالوا نحن نكذب له وليس عليه ووقعوا في الضلال ل أ ن ه م أ ن ش أ و ا ا ل أ ح ا د ي ث واخترعوها لمصالحهم ولم يكن لها أ ص ل من قبل وزعموا أ ن ه م يكذبون له والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لذلك ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم الله ختم به الدين كما قال الله عز وجل اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا نعم الله عز وجل جعل كل شيء في الدين معلومه وليس هذا الدين في ه نقص و إ ن م ا مكتمل فالذي يريد أ ن يبتدع يضل ويضل ولو نظرنا إ ل ى ما قد زعمه البعض من ما قد بينه أ و فعله ا ل إ م ا م عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ص ل ا ة التراويح وقوله ب أ ن ه ا نعم ا ل ب د ع ة هي هذا من حيث اللغة من حيث ا ل ل غ ة و إ ل ا فليس هناك تقسيم ل ل ب د ع ة من ن ا ح ي ة القبول والرد من حيث ا لان ق ب و و ل ل ل ر د أ التراويح كان لها أ ص ل على أهد النبي صلى الله صلى ع ل ي ه وسلم كما كان يفعل كان يصلي يوما فجاء خلفه رجل ثم جاء الثاني في اليوم الثاني وهكذا فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك خ ش ي ة أ ن تفرض عليهم أ و يظن الناس أنها المفرضات من المفروضات فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ر أ ى الناس يصلون في حلق فجمعهم على إ م ا م واحد كما كان عهد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك الكثير الذين يتشبثون به ويظنون ب أ ن ه م سيخرجون مما هم فيه لكن دائما كلامهم مردود وقد بين ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله بعض الكلام حول هذه ا ل م س أ ل ة في أ ن ه قال أ ن ا ل ب د ع ة ا ل م ذ م و م ة ليس لها أ ص ل في ا ل ش ر ي ع ة يرجع إليه وهي ا ل ب د ع ة في إ ط ل ا ق الشرع و أ م ا ا ل ب د ع ة ا ل م ح م و د ة فما وافق ا ل س ن ة يعني ما كان لها أ ص ل من ا ل س ن ة يرجع إ ل ي ه و إ ن م ا هي ب د ع ة ل غ ة لا شرعا لموافقتها السنه ن بن ة كما ذلك عمر الخطاب رضي الله فعل ع رضي فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ا ل أ م ر بالتمسك ب ا ل س ن ة والتحذير من البدع و ب أ ن كل البدع ضلالات وليس فيها تقسيم وليس فيها شيء من هذا القبيل فهذا لنا حديث يبين لنا ا ل أ ص و ل ا ل ر ا س خ ة التي عليها منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في فهم النصوص ا ل ش ر ع ي ة والسير عليها ف ا ل أ م ر بلزوم ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وعدم ا ل ف ر ق ة من أ ص و ل الشرع مما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أ ص ح ا ب ه به ف ن س أ ل الله أ ن اجعلنا من المتمسكين بسنته الذابين عنها اناء الليل واطراف النهار أن اجعلنا من العاملين الداعين إنه بها إليها تعالى جواد كريم